<فت screams> ان في خلق السماوات والارض يؤتي في الليل والنهار يعرف الفتيل التي تضيء في بحر بما والفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر ام يطلون وان الناس من ينخذ من دون الله ان دعى يحبونه ونشد حبا لله ولو يغلق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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدود شاء وأن تقولوا